بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس من التذكرة وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك فقلت يا رسول الله إنك تكثر أم أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة، وقلوب العباد، وقلوب العباد بين أصابعين من أصابع الجبار، إذا أراد أي يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد صحيح البخاري كتاب القدر اثنان صحيح. أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم أتابع قال العلماء وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبه فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك عز وجل وفضله الدار عليك وخيره فمهما افتخرت بذلك كنتك المفتخر بمتاع غيره وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير فكم من الروضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم يذهب عليها الريح العقيم كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى مشرق سليم فيصبح وهو بمعصيته مظلما سقيم والعياذ بالله عز وجل ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم روى النسائي عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اجتنب الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقت بهم رأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إن ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فتفقت الجارية كلما دخل بابا أغلقته أغلقت هدونه حتى أفضت إلى امرأة أعيد حتى أفضت إلى مرأة وضيئة أي جميلة عندها غلام وباطية الخمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقوت لهذا الغلام قال فاسقيني من هذه الخمر فسقطه كأسا قال زيدوني فلم يزل يشرب حتى وقع عليها وقتل الغلام فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أي يخرج أحدهما صاحبه ويروا أن رجلا أسيرا مسلما وكان حافظا للقرآن العظيم خص بخدمة راهبين فحفظا منه آيات كثيرة بكثره تلاوته، فأسلم راهبان وتنصر المسلم والعياد بالله أكرم الأكرمين وقيل له ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا في من لم يحفظ دينه. قال لا أرجع إليه أبدا فقتل. وفي الخبر قصته والحكايات كثيرة في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والممات على الشهادة. آمين آمين آمين. وأنشد بعضهم قد جرت الأقلام في ذل وراء. قد جرت الأقلام في ذل بالختم من أمر الحكيم العليم من أمر الحكيم العليم فمن سعيد وشقي ومن مثر من المال وعار عديم ومن عزيز رأسه في السها ومن ذليل وجهه في التخوم ومن صحيح شيدت أركانه وآخر واه المباني سقيم كل على منهاجه سالك ذلك تقدير العزيز العليم قال, قال الربيع سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول قبل القول في الحاشية واحد الخبر صحيح أخرجه النسائي في كتاب الأشربة وابن حبان والبيهقي في الشعب تابعي. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت ان لم تشا لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا من انت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم غني ومنهم فقير وكل بأعماله مرتهن باب ما جاء في رسل ملك الموت عليه الصلاة والسلام قبل الوفاة ورد في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا لملك الموت عليه الصلاة والسلام أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك قال نعم لي والله رسل كثيرة من الاعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصر فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتوب فإذا قبضته ناديته ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي يا أبناء الأربعين هذا وقت أخذ الزاد أذانكم حاضرة وأعضاءكم قوية شداد يا أبناء الخمسين قد دنا وقت الأخذ والحصاد ويا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم عرض الجواب فما لكم من مصير؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة يقال أعذر في الأمر أي بالغ فيه أي أعثر غاية الأعذار بعبده وأكبر الأعذار إلى بني آدم وأكبر الأعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ليتم حجته عليهم أو بالله من الشيطان الرجيم أو بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال وجاءكم النذير قيل هو القرآن وقيل هو الرسل عليهم السلام إليهم وعن ابن عباس وعكرمة وصفيان ووكيع والحسن ابن الفضل والفرواء والطبري قالوا هو الشيب فإنه يأتي في سن الاكتهال فهو علامة لمفارقته سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب قال رأيت الشيب من نذير المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري قبل المتابعة في الحاشية واحد الخبر غير صحيح ويبدو أنه من الإسرائيليات إثنان صحيح البخاري كتاب الرقائق وقال آخر تقول النفس غير لون هذا عساك تطيب في عمري يسيري فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير وقال آخر وقائلة تخضب فالغواني نوافر عن معاينة النذير وللقاضي منذر منذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله سبحانه وتعالى أو رحمة الله سبحانه وتعالى عليه كم تصاب وقد علاك المشيب وتعامى جهلا وأمثى اللبيب كيف تلهو وقد أتاك نذير وشباك الحمام منك قريب يا مقيما قد حان منك رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب إن للموت سكرة فارتقبها لا يداويك إذ أتتك طبيب ثم تثوى حتى تصير رهينا ثم يأتيك دعوة فتجيب بأمور المعاد أن تعليم فعملا جاهدا لها يا أريب وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر الممات ينيب ليس في ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب كل يوم ترميك منها بسهم أي يخطئ يوما فسوف يصيب وله ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنه ثلاث وستون قد جزتها فماذا تؤمل أو تنتظر أعيد وثلاث وستون قد جزتها فماذا تؤمل أو تنتظر وحل عليك نذير المشيب فما ترعوي أو فما تزدجر تمر لياليك مرة حثيثة وأنت على ما أرى مستمر فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر لعتبت خيرا بشر فما لك ويحك لا تستعد إذن لا تستعد إذن لدار المقام ودار المقر أترغب عن فجأة المنون وتعلم أن ليس منها وزر فإما إلى جنة أزلفت وإما إلى سقر تستعر تستعر والعياذ بالله عز وجل أكرمين أكرمين وللفقيه أبي عبد الله محمد بن زمنين رحمه الله سبحانه وتعالى آمين الموت في كل حين يمشر الكفن ونحن في غفلة عما يداوينا لا تطمئن إن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنى أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا سقواهم أين الذين هم كانوا لنا سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا أتابع وروي أن ملك الموت عليه السلام دخل على داود عليه السلام فقال من أنت فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا ولا يقبل الرشا قال فإذا أنت ملك الموت قال نعم قال أتيتني ولم أستعد بعد قال يا داود أين فلان قريبك أين فلان جارك قال مات قال أما كان لك في هؤلاء عبره لتستاهد وقيل النذير الحمى ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحمى نذير الموت أي رائد الموت قال الأزهري معناه أن الحمى رسول الموت أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه وقيل موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان وذلك إنذار الرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان قال وأراك وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني بك قد حملت فلم ترد وقيل كمال العقل الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به بين الحسنات والسيئات فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب في ما عند ربه عز وجل ويرغب في ما عند ربّه عز وجل فهو نذير والنذير بمعنى الإنذار. والإنذار والإعذار من بعضه من بعض وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام إليهم ثم الشيب أو غيره كما بينا وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من معترك المنايا وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى وترقب المنية ولقاء الله سبحانه وتعالى ففيه إعذار بعد إعذار وإنذار بعد إنذار الأول بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والثاني بالشيب وذلك عندك ما للأربعين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبلغ غا سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فذكر عز وجل أن من بلغ الأربعين فقد آن له أي علم مقدار نعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى والديه ويشكرها قال مالك رحمه الله سبحانه وتعالى أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة فإذا أتت عليهم اعتزل الناس تنبيه هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى وكان هذا لطفا بالخلق ولتنفيذ القيام عليهم بالحق حكي عن بعض العلماء أنه كان يميل إلى الرواحات كثيرة وكان يخلو في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحدين سواهم وبين فبينما هو في البستان إذ رأى رجلا يتخلل الشجر فغضب قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه وفيه المحبر ابن هارون لم أعرفه بقية رجاله ثقات والبيهقي في الشعاب وتابع وقال من أذن لهذا وجاء الرجل فجلس أمامه وقال ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مدافع تدفعه عنه فقال ينظره الحاكم ينظره الحاكم بقدر ما يرى قال السائل قد ضرب له الحاكم أجلا فلم يأتي بمنفعة ولا أقلع عن اللدد والمدافع عن اللدد والمدافع. قال يقضي عليه. قال فإن الحاكم رفق به وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق الفقيه وتحدر العرق وجهه وذهب السائل. ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل فقال البواب ما دخل أحد عليكم ولا خرج. من عندكم أحد؟ فقال لأصحابه إن فما كان يرى بعد ذلك إلا في مجلس يذكر فيه العلم. فصل، وقد رأيت أن اصل وعيد وقد أن أصل بهذه الحكاية حكايات في الشيب على سبيل الوعظ والتذكير والتخويف والتحذير. حكي عن بعض المترفين أنه رفض ما كان فيه بغتة. على غير تدريج فسئل عن السبب فقال ما معناه كانت لي أمة لا يزيدني طول الاستمتاع بها إلا غراما بها فقلبت شعرها يوما فإذا فيه شعرتان بيطاوان فأخبرتها فرتاعت، وقالت أرني فأريتها فقالت جاء الحق وزهق الباطل ثم نظرت إلي وقالت اعلم أنه لو لم تفترض علي طاعتك لما أويت إليك فدع لي ليلي أو نهاري لأتزود فيه لآخرتي فقلت لا ولا كرامة فغضبت وقالت أتحول بيني وبين ربي وقد آذنني بلقائه اللهم بدل حبه لي بغضا قال فبدت وما شيء أحب الي من بعدها عني وأعرضتها للبيع فأتاني من أعطاني فيها ما أريد فلما عزمت على البيع بكت فقلت أنت أردت هذا فقالت والله مخترت عليك شيئا من الدنيا هل لك إلى ما هو خير لك من ثمني قلت وما هو قال تعتقني لله عز وجل فإنه أملك لك منك لي وأعبد عليك منك لي فقلت قد فعلت، فقالت: أمض الله صفقتك وبلغك أضعاف أملك وتزهدت فبغضت إلي الدنيا وعيد تزهدت فبغضت إلي الدنيا ونعيمها. وقال عبد الله بن أبي نوح: رأيت كهلا بمسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يزال ينفض الغبار عن جدرانه بسعة فسألت عنه فقيل إنه من ولد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأن له أولاد وموالي ونعمة موفورة وأنه اطلع في مراته فصرخ وجن ولزم المسجد كما ترى وإذا أراد أهله أن يأخذوه ليداوه ويوصونوه هرب منهم وعاذ بالقبر المكرم فتركوه فرقبته نهارا فلم أرى منه اختلالا ورقبته ليلى فلما ذهب جنح من الليل خرج من المسجد فتبعته حتى أتى البقيع فقام يصلي ويبكي حتى قرب طلوع الفجر فجلس يدعو وجاءت إليه دابه لا أدري أشات أم لبية أم غيرها فقامت عنده وتفاجت فالتقم ضرعها فشرب ثم مسح ظهرها وقال اذهبي بارك الله فيك فولت تهرع فانسللت فسبق فسبقته إلى المسجد فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع ولا يشعر به وسمعته يقول في مناجاته اللهم إنك أرسلت إلي ولم تأذني فإن كنت قد رضيتني فأذني وإن لم ترضني فوفقني لما يرضيك قال فلما حان رحيلي أتيته مودعا فتهجمني فقلت أنا صاحبك منذ ليال بالبقيع أصلي بصلاتك وأؤمن على دعائك قال هل أطلعت على ذلك أحدا قلت لا قال انصرف راشدا قلت ما الرسول الذي أرسل إليك قال أطلعت في المرآة فرأيت شيبة في وجهه فعلمت أنها رسول الله إلي فقلت أدع لي قال ما أنا أهل لذلك ولكن تعالى نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقمت معه اتجاه القبر المكرم فقال ما حاجتك قلت العفو فدعا دعاء خفيفا فأمنت ثم مال على جدار القبر فإذا هو ميت فتنحيت عنه حتى فطن الناس له وجاء أولاده ومواليه فاحتملوه وجهزوه وصليت عليه في من صلى ويقال ان ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمة أدبها بعض الحكماء فألبسته يوما ثيابه وأرته المراه فرأى في وجهه شعرة بيضاء فاستدعى بالمقراض يقصها فأخذتها الأمة فقبلتها ووضعتها على كفها وأصغت بأذنها إليها فقال لها الملك إلى أي شيء تصغين فقالت إنني أسمع هذه المبتلاه بفقد كرامة قرب الملك تقول قولا عجيبا قال ماهو قالت لا يجترئ لساني على النطق به قال قولي وأنت آمنة ما لزمت الحكمة قالت ما معناه أنها تقول أيها الملك المسلط إلى أمد قريب إني خفت بطشك به فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي ان ياخذن بثأري حتى عهدت إلى بناتي أي يأخذن بثأري وكأنك بهن قد خرجنا عليك فإما ان يعجلنا الفتك بك وإما ان ينقصنا شهوتك وقوتك وصحتك حتى عد الموت غنما فقال اكتبي كلامك فكتبته فتتبره ثم نبذ ملكه في حديث وهذا المقصود منه وفي معناه قيل وزائرة للشي لاحت بمفرق بمفرقي فبادرتها خوفا من الحدف بالنتف، فقالت على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي وفي الإسرائيليات أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رجع من تقريب ولده إلى ربه عز وجل رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء وكان عليه السلام صلى الله عليه وسلم أول من شاب على وجه الأرض فانكرتها وارته إياها فجعل يتأملها واعجبته وكرهتها سارة وطالبته بإزالتها فابى فأتاه ملك الموت فقال السلام عليك يا إبراهيم وكان اسمه إبرام فزاده في اسمه هاء والهاء في السريانية للتفخيم والتعظيم ففرح بذلك فقال أشكر إلهي وإله كل شيء فقال له الملك إن الله سبحانه وتعالى قد صيرك معظما في أهل السماوات وأهل الأرض وقد وسمك بسمد أهل الوقار في اسمك وفي خلقك اما اسمك فانك تدعى في اهل السماء واهل الارض ابراهيم واما خلقك واما خلقك عيد اما اسمك فانك تدعى في اهل السماء وأهل الارض ابراهيم واما خلقك فقد انزل وقارا ونورا على شعرك فاخبر ساره بما قال له الملك وقال هذا الذي كرهت كرهتيه نورا ووقارا قالت إني كارهة له قال لكني أحبه اللهم زدني نورا ووقارا فأصبح وقد بيضت لحيته كلها وفي الآثار النبوية من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة والأخبار في هذا الباب كثيرة، وكذلك الشعر اكتفينا منه بما ذكرنا، وبالله سبحانه وتعالى توفيقنا. وقال أعرابي في الشيب والخضاب: يا بؤس من فقد الشباب وغيرت منه مفارق وغيرت منه مفارق رأسه بخضاب يرجو غضاره وجهه بخضابه. ومصير كل عمارة لخراب شيئان لو بكت الدماء, لو بكت الدماء عليهما لو الدماء حتى يؤثنا بثهابي إني وجدت أجل أجل كل مصيبة فقد الشباب وفرقة, وفرقه وفرقة الأحباب باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس وفي التوبة وبيانها وفي التائب ومنه. ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متى تنقضع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين فصل قوله إذا عاين يريد إذا عاين ملك الموت عليه السلام أو الملائكة الكرام عليهم السلام والله تعالى أعلم وهو معنى قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر خرجه الترمذي أي عند الغرغره وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من رحمة أو هوان ولا تنفع حينئذ توبه ولا إيمان كما قال سبحانه وتعالى في محكم البيان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن فالتوبة بصوتة للعبد حتى يعين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح وإنما يغرغر يغرغر به إذا قطع إذا قطع الوتين فشخص من الصدر إلى الحلقوم فعندها المعاينة وعندها حضور الموت فاعلم ذلك قبل المتابعة في الحاشية واحد الخبر من الإسرائيليات اثنان صحيح الترمذي في كتاب فضائل الجهاد وقال حديث حسن صحيح وأحمد والنسائي في كتاب الجهاد أربعة ضعيف كشف الخفاء قال عنه الألباني قال عنه الباني ضعيف ابن أبي عاصم أربعة ضعيف جدا ابن ماجه وفي الزوائد كذبا يحيى بن معين كذب يحيى بن معين كذب يحيى بن معين نصر بن حماد وغيره من رواة الحديث والله تعالى آنا خمسة صحيح الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي متابع فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة وهو معنى قوله سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما السدي من قريب قبل المرض والموت وقال أبو مجلز والضحاك وعكرمة وابن زيد وغيرهم قبل المعاينة للملائكة والسوق وان يغلب المرء على نفسه ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر به غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسني قال علماؤنا رحمهم الله سبحانه وتعالى ما صحت منه التوبة في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل وقيل المعنى يتبون على قرب عهد من الزنب من غير إصرار والمبادرة في الصحة والمبادرة في الصحة أفضل وألحق أمله من العمل الصالح والبعد كل البعد من الموت وما كان قبل الموت فهو قريب عن الضحاك أيضا وعن الحسن لما هبط إبليس وقال بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده قال الله سبحانه وتعالى وعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله سبحانه وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ولا شروط أربعة الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على أن يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله سبحانه وتعالى وخوفا منه لا من غيره فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار الذي يحل يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان للتلفظ باللسان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 صل لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين